بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان والضحى والليل إذا سجاء سوين بچشتن قاو وسوين بشوكاتي كآرام دقري ما ودعك ربك وما قلا پر وردقار دوازي لينهي ناويتو ليد دل نبوا وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَقَدَاشْتِدْ وَاروج بو تو ساكتل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سوين بخوا لمولا پروردگار دوندت پيدا بخشي كرازي ببيت أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَتُوي ندي بهتي و وَوَجَدَكَ ضَآ هذا وتوي ندي بسلي شيواو رين مونيكرديد ووجدك عائلا فاغنا وتوي ندي بهجارو دولمندي كرديد اليتيم فلا تقهر كوات اتوش هاتيو متوسينرو السائل فلاتا نهر وهل مشاخي كر هجارو سوال كرداء وَأَمَّا بنعمه ربك فحد وثنعمته بخشش پروردگار در بخا به